وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والصلاة الكاملة وأفضل السلام على محمد بن عبد الله الذي صح عنه أنه قال إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم والقائل أيضا إن الرجل يعمل بعمل الآخرة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار الحديث إخواني حفظكم الله ورعاكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسأل الله أن تكونوا جميعا طيبين أضع بين يدي كلمات هذه ما مر عليكم من القرآن والحديث عرفانا من العبد الفقير لرحمة ربه ومولاه وعلما لا ينازعني فيه شك علم الله أن عمل أهل الجنة والخالصين من عذاب الله غير مرتبط بمكان أو بلاد أو قطر ولا هيئة أو تنظيم بعينه أو قضية محددة أو زمرة مخصوصة بل هو توفيق الله وهدايته واستفاؤه ثم كل ذلك محفوف بمخاطر العجب والكبر والتنكر لصلاح الآخرين وازدراء الناس فتلكم المهلكات نسأل الله بمنه وكرمه الإخلاص في القول والعمل يا رب عاملنا بلطفك إننا نرى بجميل الظن ما أنت فاعل أعدنا من الأهواء والفتن التي أواخرها توهي القوى والأوائل وحبب إلينا الحق وعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصمي إخواني إنما هي كلمات مزجتها آداب الرفقة وما الصحبة والخوف من سوء المنقلب في الدين والنفس فأستعين بالله فأقول قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يا إخوتي بكل جدية وموضوعية واختصار وصفاء أقول وقد وصلنا إلى قعر الأزمة والكارثة وبكل التسليم بقضاء الله تعالى والرضا بقدره خيره وشره إذا بكل ذلك التفتنا إلى تحليل واقعنا وأسباب ما جرى لنا ونحن الذين نعتقد أننا نحمل خلاصة دعوة الحق ورايته الصافية وقد قدم قادتنا وكوادرنا وباقي إخواننا جهودهم بكل إخلاص وتضحيه، لنسأل لماذا كانت النتيجة في أنفسنا هكذا وما هي حصتنا من قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها؟ قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وإلى أي مدى من المنطقي والصحيح أن نتحمل مسؤولية هذه النتائج وهل بإمكاننا إلقاءها صادقين محقين على عوامل خارجية ونردد مستريحين قدر الله وما شاء فعل وإلى أي مدى نحن مسؤولون لمخالفتنا السنن ولعدم أخذنا بالأسباب الممكنة ليس هذا من أجل انتقاص أحد ولا التشفي في المخطئين لا إنما من أجل فعل إيجابي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 ربنا إنك رؤوف الرحيم وعلينا أن نتعرض لعللنا بلا حرج ودراستها واستعراض أساليب عملنا وتناولها بعيدا عن التقديس لأنها آلة ووسيلة وبذلك يتم تطويرها أو إلغاؤها أو استحداث ما يناسب الوقت والحال مما لم يسبق تجربته كأسلوب وأحيانا تكون فيها التجارب والأساليب السابقة مستهلكة وتجاوزها الزمن بمعنى أنها لم تكن خطأ ولم تعد صوابا. سائل يسأل هل خسرنا حربنا مع عدونا في كل الميادين وفشلنا في تحقيق الأهداف التي وضعناها وعقمنا استحداث الوسيلة وانكسرنا في المواجهة وقائمة هائلة من الخسائر صبت علينا فهل يجب علينا أن نعترف بكل ذلك ونستسلم للواقع أجيب محاولا الوضوح نعم من ذلك كان في أرض المعركة ولكن المحاربون منا خرجوا على حالين أحدهما تخلى عن مواصلة السعي بنفس المنهج وعلى ذات الوتيرة لإحطاق الحق وتشعبت بهؤلاء الوديان نسأل الله لجميعنا العفو والعافية وأن يرد من صار منا إلى هذا الحال ردا جميلا وبدون سب ولا شتائم ولا غيبة ولا أسماء إخواني اسمحوا لي أن أتملى في هذا المقام لأقول إن هذا حال الكثير منا اللهم لا شماته تأطأ هاماتهم وانكسرت همتهم انبطحوا تدوسهم سلاسل الدبابات الأمريكية وأحذية جنودها وصمت آدانهم هدير طائراتهم وصواريخهم عن سماع صوت الحق تعالى يصدع الله أكبر حي على الفلاح ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بشرط مهم إن كنتم مؤمنين ولكن للأسف خارت قواهم ومهدودة عزائمهم وهم يستسلمون لعالمية العدوان ولقانون الغزاه نعم الأمثلة صارخة الوضوح على ذلك مما يغنيني عن سردها ومهما بالغوا وتفننوا في المخارج والتسميات والأعذار والتعهدات فهم وبكل صراحة قد انتكسوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم وأما الفريق الثاني، من عرف أنها جولة تحقق فيها للعدو زيادة في الجرم وتوغلا في الكفر وخرجنا منها بزيادة إيمان بموعود الله سبحانه وتعالى فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذا الفريق الذي أدخنته الجراح لم تنحني هامته ولم تنكسر همته يناطح القرن الحادي والعشرين ويكسر فيه الروم ذات القرون ليجعله قرن الإسلام وسيكون بإذن الله تعالى نعم هذه هي نهاية المسير بإذن الله سبحانه وهي محصلة النتيجة في جسد المحاربين الذين لم يلقوا أسلحتهم أصالة الأمة وعزتها وشموخها طليعة الركب الأشلاء والدماء التي ستذهب الزبد والغثاء وتكشف الزور والخداع إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إن ذلك القضاء والقدر كتبه من قال في كتابه تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وإن جندنا لهم الغالبون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات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 الله أكبر لا إله إلا الله ولأن الله أكبر ولأنه لا إله إلا الله فليعله بل فالله أعلى وأجل إن هذه العقيدة المقاتلة التي صمد عليها القلة المتنافرة هنا وهناك هي وحدها التي تستطيع أن تتأقلم مع شراسة هجمة الأعداء عليها وبالتالي تقلم أظافره الناخرة في أجسادنا ونعود عليه بالشراسة نفسها ولكن ليس في الجسد بل لنقتلع القلب من جذره بإذن الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون آن الأوان لأن يصير القتل والتدمير والإزهاق والإفخان بكل مقدور مسموح هو الحكم بين فصائل الدين المجاهدون المقاتلون وغيرهم من ملل الكفر والردة ومن في سياجهم هذا العدو الذي يبدو للكل عنفوانه وقوته المحاربون وحدهم هم الذين قدروا له قدرة فإن اتفق الجميع في شدة الضرب وشراسة المعركة والحملة التي استباح بها من الداخل والخارج بكل وسائل البطش والتنكيل بالجهاديين وقياداتهم وعناصرهم وتجاوز ذلك إلى البطش بالأعراض والتنكيل بما وصلته أيديهم من الآباء والأمهات والنساء والأطفال والدين والحياة وتعدى ذلك كل طوائف الصحوة الإسلامية ثم بالتبع وبالطبع العالم الاسلامي في مخطط ظاهر للعيان يراد به الاسلام ودمار, ال... ودمار ديار المسلمين اقول ان اتفق الجميع في هذا التوصيف الأليم الا انه نال قصب السبق وبجدارة مستحقة لا منازع فيها من احد إنهم المجاهدون المحاربون استلموا راية رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم والحكم هو التاريخ الماضي والمستقبل قال الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى إني أرى أنه لا يعفى عن مسؤولية ترك الجهاد شيء سواء كان ذلك دعوة أو تأليف أو تربية إني أرى أن كل مسلم في الأرض اليوم مموط في عنقه تبعة ترك الجهاد والقتال في سبيل الله وكل مسلم يحمل وزر ترك البندقية وكل من لقي الله غير أولي الضرر دون أن تكون البندقية في يده فإنه يلقى الله آثما لأنه تارك للقتال والقتال الآن فرض عين على كل مسلم في الأرض وعن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما قتر القطر من السماء وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم ليس زمان جهاد فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد يقول ذلك فقال نعم من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وفي النسائي بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن جاء دور القتال ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة نعم إن الانتصارات في تجارب المواجهات والقتال قليلة إذا قيست بالتجارب الفاشلة ولكن دروس الفشل أكثر إغناء من دروس الانتصارات وأفضح منها ثمنا وهي بفوائدها تسير بالعاملين نحو النصر المؤزر. يقول ابن القيم في ذلك أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الدل والانكسار قال تعالى ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذله وقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عده وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره وراية الحق تبكي أهل نصرتها فليس في أرضنا من يرتجى حين وأصبح القرد والخنزير يحكمنا وارتج في حلقه ذمع المواسينا غبار خيل الوغا تشتاقه رئتي ومقبض السيف يبكي من تجافينا هل ينبري فارس لله بيعته يحيي قلوبا عتت عن امر بارينا ويبعث الطهر نورا في اجبتها ويقتفي راشدا درب نبينا ثم ان هناك مسألة يجب الوعظ فيها وكشفها وعدم قبول اي لبس عليها وهي ان انتصار المجاهدين على الاعداء وتحقيق نتائج الانتصار واهدافه بالحكم بما انزل الله تعالى هو في الحقيقة انتصار للأمة والشعوب المسلمة ونعمة من الله عليها لما تستأهل ذلك احوالها فهل احوال هذه الشعوب المسمات إسلامية اليوم تستأهل فرج الله؟ فأكثر المعتقدات فاسدة وغالب الأفكار ضالة وسلوك الأكثرية منحرف والعادات والتقاليد مستوردة من الكفار وأكثر المكاسب من الحرام وقد عم الزنا والفجور والخلاعة والاختلاط والصفور وتقنن أكل الربا وفشى أكل أموال الناس بالباطل وظهر الغش والخداع والرديلة وغد التصابق في ميادين الميوعة والسفه مألوفا وصار التيه في ميادين الرفاهية والعبث والبدخ طابع حياة الميسورين والحسد والضغينة والنفاق طابع أكثر المعوزين، وصار المصلون في الناس قلة وأكثر السائمين يفطرون في رمضان على موائد المرح والسهر على المعاصي وبرامج الكفر بالله يستفحون صيامهم بترك صلاة الفجر بعدما ملأوا ليلهم بالموبقات وصار لا يؤدي من الناس الزكاة إلا أقلهم ولا يحج إلا النادر وأكثر حجهم نزهة وفخرا وتجارة فأين القوم الذين يسمون مسلمين من حقيقة الإسلام وأينهم هم من منازل الإيمان بالله سبحانه وتعالى وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وماذا بقي على إيمانهم باليوم الآخر وقضاء الله خيره وشره بالله عليكم هل هذا حال أمة تستحق فرج الله ونصره اللهم كلا وهل واقع حكامهم المرتدين الظالمين الكافرين الفاسقين يستاهل الفرج والعون اللهم كلا وأعتقد أن هذا يفسر ما نحن فيه وما ربك بظلام للعبيد إن انتصار معظم الجهاديين حيثما قام جهاد كان نصر خاص بهم لقد استشهدوا ولاقوا ربهم شهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أعط الله المقبولين المخلصين منهم النصر الأعظم وقربهم إليه وخلصهم من هذا الواقع المنكود إن النصر الظاهر المشهود بهزيمة الأعداء الكافرين وانهيار الطغاة المرتدين وانذحار الظلمة والفاسقين وتحكيم شرع رب العالمين في الأمة هو نعمة تتنزل من الله على هذه الشعوب لما تستأهلها بعد وهذا ما تقتضيه السنن وتدل عليه شواهد التاريخ العين تبكي من مصابك أمتي فإلى متى يا أمتي ننعاكي هذه هي أمتنا بلا زيف وتزوير أعيت مناديها واستمرت حبال مغتصبيها وتلددت بقهر جلاديها ترصف بالنوم في اغلالها نام فان لم تشبعي من يقظة فمن المنام نام على زبد الوعود يدافع في عسل الكلام نام تزرك عرائس الاحلام في جنح الظلام نام إلى يوم النشور ويوم يؤذن بالقيام نامي على المستنقعات تموج باللجج الطوام نامي على قتل الرضيع كأنه سجع الحمام نامي على لون الدماء كأنه شهد الطعام نامي على هك النساء كأنه طهر التنامي نامي على ذبح الرجال كأنهم أضحى اللئام نامي على مهد الأداء وتوسدي خد الرغام واستفرشي صم الحصى وتلحف في ظلل الغمام فالشمس لن تؤذيك بعد بما توحج من ضرام والنور لن يعمي جفونا قد جبلن على الظلام نام إليك تحية وعليك نائمة سلام إن النظرية الجهادية العملية لا تولد في رؤوس المؤلفين والمفكرين فوق المكاتب ولا من خلال حياة الدعة المريحة ولا تتنزل على أصحابها من كمة الهرم التنظيمي لحركتهم بل تولد من خنادق القتال وساحات العذا ومسار المحنة وأتونها نظرية الجهاد ومبادئه تكلف أصحابها العناء يدفعون ثمن كل خطأ وتجربة من دمائهم ومعاناتهم حتى يلتمس اللاحقون ما يناسب كل مرحلة قادمة من الخطوات الصائبة إن على كل جيل جهادي أن يولد نظريته العلمية من خلال التجربة الداتية لحركته وأن يطورها في ضوء حصاد التجارب السابقة إنه باختصار يحق لكل جيل وزمرة وطائفة أن تختار الأسلوب المناسب لها ولوقتها وظروفها ولكن أبدا ليس هناك خيار عن القتال وبدل الغالي والنفيس من أجل إدامة منازلة العدو في ساحة الوغا هو وحده طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحزبه يقول سيد قطب رحمه الله تعالى بالجهاد الذي فيه الشقة والعناء يذهب الهم والغم ولكنها الشقة البعيدة التي تتناحر دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة ولكنه الجهد الخطير الذي تجزع منه الارواح الهزيلة المنخوبة ولكنه الافق العالي الذي تتخادل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة كثير هم اولئك الذين يتهاون في الطريق الصاعد الى الآفاق الكريمة انهم لا يعيشون على حاشية الحياة وان خيل اليهم انه بلغوا منافع ونالوا مطالب واجتنبوا آذاء الثمن الغالي فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص فتلك حروب من يغب عن غمارها ليسلم يقرع بعدها سن نادمي وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عند الشأن إن كنت واعيا وأدلج ولا تخش الظلام فإنه سيكفيك وجه الحب في الليل هادية وسقها بذكراه مطايا كإنه سيكفي المطايا طيب ذكراه حادية وأقدم فإما منية أو منية تريحك من عيش به لست قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في تفسير سورة النور وجماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلها وكذلك هجران الدعاة إلى البدع وهجران الفساق وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه فإنه يعاقب بهجرهم له لما لم يعاونهم على البر والتقوى والزنات واللوطية وتارك والجهاد وأهل البدع وشربة الخمر هؤلاء كلهم مخالطتهم مضرة على دين الإسلام وليس فيهم معاونة لا على بر ولا تقوى فمن لم يهجرهم كان تاركا للمأمور فاعلا للمحضور انتهى كلامه رحمه الله وقد قال الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام إنما بعدتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يبسله الماء تقرأه نائما ويقضانا وإلا الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت ربي إذن يسلغوا رأسي فيدعوه خبزه قال استخرجهم كما استخرجوك وغزهم نغزك وانفق فسننفق عليك وابعد جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن اطاع عكبا عصا يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله ايها المسلمون حياتكم الجهاد وعزكم الجهاد ووجودكم مرتبط ارتباطا مسيريا بالجهاد ايها الدعاه لا قيمة لكم تحت الشمس إلا إذا انتشقتم أسلحتكم وأبدتم خضراء الطواغيث والكفار والظالمين إن الذين يظنون أن دين الله يمكن أن ينتصر بدون جهاد وقتال ودماء وأشلاء هؤلاء يواهمون لا يدركون طبيعة هذا الدين انتهى كلامه رحمه الله وأهل الجهاد والقتل والقتال المشمرين دائما في ساحات النزال هم القادة الحقيقيون لمن بعدهم وتلاهم من المسلمين فلا ينبغي لنفس مسلمة تدين بدين الاسلام ان ترضى بغيرهم ساسة وقادة يقول السيد قطب رحمه الله تعالى ثم هي الاسباب الظاهرة لاصلاح الجماعة البشرية كلها عن طريق قيادتها بأيدي المجاهدين الذين فرغت نفوسهم من كل أغراض الدنيا ومن كل زخارفها وهانت عليهم الحياة وهم يخوضون غمار الموت في سبيل الله ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله والتطلع إلى رضاه انتهى كلامه رحمه الله وهكذا كان عندما ندب عمر بن الخطاب رضي الله عنهم الناس لقتال الفرس في العراق فكان اول منتدب ابو عبيدة بن مسعود ثم تن سعد بن عبيد وصليط بن قيس فلما تكامل حجد الجيش قال قائل لعمر امر عليهم رجلا من السابقين من المهاجرين او الانصار فقال عمر لا والله لا افعل انما رفعكم الله بسيفكم وسرعتكم إلى العدو فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء فأولى بالرياسة منكم من سبق إلى الدفع واجاب إلى الدعاء والله لا أؤمر عليهم إلا أولهم انتذابا دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس والقوتونه الأزرا وكابد المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبرا لا تحسد المجد تمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرار أمتي من غذوا بالنعيم الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب يتشدقون بالكلام من نظر أبصر ومن فكر اعتبر ومن استرشد اهتدى العجب كل العجب من ورثة الشهداء كيف يزهدون في اللحاق العجب كل العجب من ورثة الأسار السجناء كيف لا يزهدون في البقاء فيا إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف ولكن قبري بطن نسر مقيله بجو السماء في نسور عواكفي وامسي شهيدا ثاويا في عصابة يصابون في فج من الأرض خائفي فوارس بني إسلام ألف بينهم تقى الله نزالون عند التراجفي إذا فارقوا دنياهم فارق الأذى وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف يقول سيد قطب رحمه الله إن الله يعلم أن الكفر متبجح ولا يمكن أن يكون منصفا ولا يمكن أن يدعى الإسلام يلمو مهما يسلك المسلمون من طرق سلمية موادعة فإن مجرد وجود الإسلام يحمل الخطورة على الكفر، ومجرد وجود المسلمين يحمل الخطر على الكافرين، ولا بد أن يجنه الكفر إلى العدوان، ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحق وخنقه بالقوة. هذه جبلة، وليست حالة طارئة. لا بد أن نغرس هذا في نفوسنا اولا حتى يظهر في الحقيقة والواقع لا بد من مواجهة الشر المسلح بالخير المسلح ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة لا بد من بذل الأموال والأنفس وإهراقها في سبيل الله كما طلب الله من المؤمنين وكما اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فإما أن يقدر لهم الغلبة أو يقدر لهم الاستشهاد فذلك شأنه سبحانه وذلك قدره المصحوب بحكمته أما هم فلهم إحدى الحسنيين عند ربهم والناس كلهم يموتون عندما يحين الأجل والشهداء وحدهم الذين يستشهدون ومن نصر تهواه أرواحنا ولكن خلود في دار الخلود ولذلك إخواني في الله فكل عمل خلاف القتال والسعي له مباشرة دون تردد فإنما هو إضلال وإغواء وتيه وإن زينت مسالكه وتجملت نتائجه وكل دعوة لغير نضح الدم لا ينظر إليها ولا يهتم بها وان شيئا مؤسفا بات يسبغ حياتنا ويطبع خطابنا اليوم حيث مالت موازين المجاملات بالمعايير والقيم وطغت لغة الرياء والاستعراب في كثير من اذبيات حديثنا ومجالسنا الرسمية ومقابلاتنا الخاصة مما اعطى مؤشرا واضحا على عظيم المواجهة والتضحية في سبيل كلمة الحق واستمرار هذا المنهج ادى بلا شك الى بزوغ شمس النفاق دون ان يكون لها غروب قريب ولعل من اهم النتائج السيئة التي ترتب عليها هذا الحال عدم القدرة على معرفة الحق او الوصول اليه رغم شدة وضوحه عند الواضحين لكنه صار عسيرا على غيرهم حكم سيوف في قاب العذليء وإذا نزلت بدار ذل فرح لي وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدهام الجحفلي فاعص قالته ولا تحفل بها واقدم إذا حق اللقاء في الأول واختر لنفسك منزلا تعلو به أو كريما تحت ذل القستلي ولا تسقني ما الحياة بذلة بل فسقني بالعز كأس الحنظلي وتأملوا معي رحمكم الله قول المولى سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم لا يقعدن بكم حب الحياة وحذر الموت عن الجهاد في سبيل الله قاتلوا في سبيل الله لا في سبيل غاية اخرى وتحت راية الله لا تحت راية أخرى والله يسمع ويعلم قاتلوا في سبيل الله وليس هناك عمل ضائع عند الله واهب الحياة وآخذ الحياة إن الله أفرد للجهاد سورة سماها القتال أو محمد النبي الملاحم صلى الله عليه وسلم وصورة أخرى هي الأنفال وثالثة هي الطوبة وفيها من الإشارة ما فيها، فاليطع ضمرء وليثام نفسه ويبدلها في أعلى الغايات وأسمى الأميات، عساه يلحق بالركب والقافلة. وقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. قال شيخ الإسلام ابن جرير الطبري: ومن جاهد عدوه من المشركين. فإنما يجاهد لنفسه لأنه يفعل ذلك الضغاء التواب من الله على جهاده والهرب من العقاب فليس بالله إلى فعله ذلك حاجة وذلك أن الله غني عن جميع خلقه له الملك والخلق والأمر انتهى كلامه رحمه الله لا يقفن أحد في وسط الطريق وقد انبى في الجهاد شوطا يطلب من الله ثمن جهاده ويمن عليه وعلى دعوته ويستبطئ المكافأة على ما ناله فان الله لا يناله من جهاده شيء وليس في حاجة الى جهد بشر ضعيف هزيل ان الله لغني عن العالمين وانما هو فضل الله من الله يعينه في جهاده وأن يجره في الآخرة بتوابه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين من أحسن فنجات نفسه طلبها وسعاده حاله حصلها ومن أساء فعقوبة نفسه وشقاوة جده اكتسبها تواب المطيعين إليهم مصروف وعذاب العاسين عليهم موقوف والحق عزيز لا يلحقه بالوفاق زين ولا يمسه من الشقاق شين ويا سبحان الله هذه أرض الرافدين بغداد العراق آية ماتلة لكل أصم أعمى فضلا عن سامع يرى تحكيل القاعسين عن نصرة الدين القاعدين عن القيام للجهاد ان الله ناصر دينه معلن كلمته معز اوليائه ممكن لحزبه قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وقراءة نافع ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة وبما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة إن وعد الله بهزيمة الذين يكفرون وينحرفون عن منهج الله قائم في كل لحظة ووعد الله بنصر الفئة المؤمنة ولو قل عددها قائم في كل لحظة والنصر متوقف على تأييد الله الذي يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ وسنة ماضية لم تتوقف فأملت الحياة وكيف تبقى حقائقها وتمددت الرهات فأدبني اليقين وهذبتني وساة الله بوركة الوساة هنيئا يبن زرقاء وأنا وما ترقى إليك التهنئات سموت فما تطاولك الأمان ولا ترجو مذاك النيرات ضفرت من الإله بخير نعمة تطيب بها النفوس الصالحات على النور الذي انجلت الدياج به وعليك يا ابن زرقاء الصلاة قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا أي يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها بلاد الرافدين بغداد الرمادي الفلوجة القائم ديالي الموصل تكريت العراق الزرقاوي تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الشيخ أسام بن لادن أسماء عظماء جلت عن الوصف أهاديث لو سيغت لألهت بحسنها عن الوشي أو شمت لأغنت عن المسك أسماء تحكي لنا أنه من عظم أمر الله أدل الله له عظماء خلقه كم اعتز الحق بأهله واعتزوا به وانتصر بهم وانتصروا به وباء أعداؤه بذلة العبيد وهم يضعون على رؤوسهم تيجان الملوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة فهذا الغرس ليس له فهذا الغرس ليس له نظير وحاش أن يكون له نظير بماء الذكر يسقى كل يوم وفي أحضانه تنم البذور هؤلاء العظماء الأفذاد حراس الدين وحماة العقيدة هؤلاء العظماء لا يرون فضائلهم فضائل ولا أعمالهم وحسن صنيعهم حسنات ولكنهم يرونها أمانات قد اؤتمنوا عليها من الله لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا فهم يزرعون في الأمد زرعا بيد الله ولا يملك الزرع غير طبيعته ولذلك الذين يظنون أنهم قادرون على تحويلهم عن طريقهم هم كأحمق يقول لشجرة النخل أثمري غير التمر أو للسنبلة كوني غير زرة أو قمح أو شعير لهذا جرت سنة الله أن يكون أمثال هؤلاء قليل بل أقل من القليل عندما أصبح خالد بن الوليد مسيطرا على العراق من شمالها إلى جنوبها يصعد فيها ويصوب حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا معشر قريش عدا أسدكم على الأسد فغلبه على خراديله أعجزت النساء أن ينشئن مثل خالد وكانت قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخالدة ولكنني أتمنى رجلا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاد بن جبل وحديفة بن اليمان وسالم مولى حديفة فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله سلمت يداك يا ابن زرقاء من فتاة واسم المنية من على صمصامه احسنت ذبح الكافرين فاشبهوا ما يذبح الجزار من انعامه لله درك ودر ام من ولدتك وارضعتك يا اسد الله من بطل هياب لا تهاب قتال للمردة الكافرين ناصع الدين جمع الله لك السنان والبيان ايها الناس قوموا لسيدكم فلئن عدمتم الفعال فلا يفوتنكم سند الرجال قال ابن القيم في مدارج السالكين فمن تعبد لله بمراغمة عدوه فقد اخذ من الصديقية بسهم وافر وعلى قدر محبة العد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة ولأجل هذه المراغمة حمد التبخطر بين الصفين انتهى كلامه رحمه الله وختاما أقول جاء في مجمع الزوائد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل قال الله ورسوله أعلم قال الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قباء فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته ائثوهم فحيوهم فتقول الملائكة نحن ساكني سمائك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم يقول الله عز وجل إنهم كانوا عباداً يعبدوني لا يشركون بي شيئاً وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أناضل عن دين عظيم وهبته عطاء مقل مهجتي وحياتي وممتثل لله أسلم وجهه يقول أنا وحدي سأحمي دينيا بظهري ببطني بالذراع بمقلتي بجنبي بعظم الصدر حتى التراقيا تأخرت دهرا باللدائد والمنى ومن الدنيا وخوف العوادية فلم أر يوما كالتقدم لدة ولم أر عيشا كالتقدم هانيا على ذروة التوحيد تخفق رايتي وتحت روابيها تصب دمائيا والحمد لله في الأولى والآخرة أخوكم أبو الليث الليبي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشاعر المجاهد السجين فك الله أسره مجموعة من الأبيات التحريضية التي تحكي عن بعض أحوال المجاهدين مع عدوهم الأمريكي أخذهم الله وأذلهم يقول في قصيدة قصيدة تحريضية للإخوة الذين تركوا ميادين الجهاد وحارك بهم الطرق وتاهت بهم الوديان وسلكوا في جاج لا تليق بأحديتهم التي طالما غبرت في سبيل الله تعالى. يقول يا هي هي اللي تتركون الميادين العز فيها يا عيال الصحابة العز عب الحرب والضيق والشين ما هو بيحصل بالقلم والكتابة والله يعجب من رجال قليلين تثبت ليعلن كل جيش انسحابه بصبركم عند الفتن والبراكين نار تطفيها مزون السحابة وبعزمكم تضعف عزوم الشياطين مثل الوسود اللي تخيف الكلابة وبقتلكم تحيا قلوب الكثيرين وترفرف الرايا بيدين العصابة وأما إخوانه الذين تبتوا على ساحة الوغى ومنازلة العدا فيقول لهم وحاتيا حالهم سلام يا رجال الشجاعة والقدام اللي ترد المكيدة بالمكيدة الله نصرنا بالعقيدة والإسلام وقت الشدائد والحروب الشديدة ما فينا لا جابر وحافظ وصدام حنا جنود الله حمات العقيدة لابد ما نحكم عليهم بالعدام البوش واللي يتبعه من عبيدة ولا بد من طوف المحاريب بحرام ولابد ما ترجع ليالي سعيدة وشعارنا قدام قدام قدام الموت افضل من حياة زهيدة ويقول في قصيدة بعد احداث شيكوت التي كانت معركة توج الله فيها المجاهدين في تلك المعركة بينا ياشين طيبة المباركة يقول إن كان حطيته الكواكب والاجمار فنحنا على متن المجاهد شهادة رطبكم كذب وتزييف وشعار وحنا أخذينا من المعارك جلادة وقيادهم دايما تصلي بلا ما هي تدور للطمع والسيادة ولسانها يلهج الترديد الأبكار الله يختم لشيخنا بالشهادة رجل شجاع وفي ميادين مغوار القائد اللي يستحق القيادة سيف على روس عادي وبطار محنك محد عرف وش مراده ورجاله اللي ما يودون لشرار ما همهم هم كم العداء من عتادة يا ما تبايعنا على الموت ثوار والله ينصر في المعارك عباده داعوا على التلفاز ونشرات الاخبار الجيش الامريكي قوي انجلاده يوم التقينا وشبت النار في النار اصبح عدو والله سوات الجرادة نجس حياته يشرب الخمر في البار يا كيف يرمي في المعارك زناده كافر دايم يكسب الذل والعار ما هم يعرفون الشرف والريادة جيش جمع جردي وخنزير وحمار هذا سواد الجيش هذا سواده جيش نجمع جردي وخنزير وحمار هذا سواد الجيش هذا سواده والله ما ترضى لهانات حرار إلا الرب نكلبونا عباده إما حياة تكرم الضيف والجار ولا ممات فيه نلقى السعادة إما حياة ترفع الضيم والعار ولا ممات فيه نلقى السعادة وختامها صلوا عدد وبالأمطار على نبي وفق الله جهاده وتكفون يلي استماعتم للأشعار، ادعوا لمن قال الشعر بالشهادة اللهم تقبله شهيد يا رب